أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريته ضعفا وله ذريته ضعفا فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كَذَِك يُبَيين اللهَّ لَكُمآياتِ لَ عََّكمُم تَتَثَكررون يا أيُّهَا الذيينَ آممَنوا أَ فقُمِ فَيباتَاتِ مَا كَسَبَتُم وَمَِّا أَخَْجَنَا لَكُم مِنَ الأر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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واتع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذك يَأُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا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 الذين يأكلون الزبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الزبا وأحل الله البيع وحرم الزبا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 واذن لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنزيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز زنتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 لُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْصَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْصَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ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 جهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسق لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 وَلَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ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 وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ